وكذلك قام بآداء قصيدة للشاعر فيصل حبيب المطيري والتي قالها لتحفيز قبيلة مطير لجمع مبلغ باهظ عبارة عن دية لعدق رقبة أحد أبناء قبيلة مطير ونترككم مع شيلة ياها الفزعات كلمات فيصل المطيري وأداء الشاعر علي الكدادي شقور حل قوبه الرياديه يا دروع الدار لا حل عدواني من كويت العز وارضى السعودية يا هالالفزعات تكفوني يا محزمي ما بلا قديه الشداير تظهر القار موداني يا لا أهل طلاله اهلا يوم عجل بالمعارك كاسبين بينا البطوليه معناها بالموت بالحرب الحر ومعجزات مطر ماهي هي بمسية كاسبين الصيت ذاربين علينا واشكر اللي شرفونا بجاهية من شمال المملكه علينا نجراني روس قوم في يوم الطيب مارية واشكرك يا شيخنا مكرم العام Zweedse varens, ja, de schaamte, ja, de schaamte, ja, de schaamte, ja, de schaamte, ja, de schaamte, ja, de schaamte, ja, سنيدي يا عزوتي در على وطاني عزوتي يمطر يا أهل الشامي يا الجبال الشامي حطول الأزماني لبتي يمطر يا هلا الرجول Afzang, يا maar afzang, hij is al bejaardani. Laat